بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصلم مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن طبيعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله إلى آيات الطوانية الصدى إلى آيات اللباطنية السقال سورة فصلة ترسجوا روحينه الله سبحانه وتعالى إلا يدي والمعاد كما قالوا الله أرضض لو ما الموتك و تديت و يلسا لحد هذا ارضها وحبو كو ابو ري ثم سوا الله و خوكست الى سماءي وهي دخان بخور رائته فقال الله و خوك دي ارضتي يا قال الله و خوك دي لها سمادي يا ولي الارض خيال قصب علي. يعني كل بو waxa dhaxdiina lagu abuureed mid waliba ka oo ardadii nabaadkii iyo biyihi iyo uhii laga arkay kan samadii ayna فقد iyo qoracdi ha soo wada baxaan qalatay waxa la atayna niba dayxiina anaga gad loola وحاوهو أمر كسي وحيودك في كل السمال أرك أمرها وحقبض كادي ويه اللي جت بعيني خبت أمر كادي وزين السماء ديا سما دا دون وانقرهناي في مسابيح نللبانققرهناي وحفظنا وحفظنا وانحفظنا حفظنا إلالا ذلك مامرك أنت على قي التقدير العزيزي الله عزيز الحكم كسي وياه العليم إجاب بركات سؤوا نيسو، فيلا على الظُوح هدي كدي تدان حقي، فقولوا حاط حق كتي لهذا، إذا كدي سائقة إقاب شعة أو مثل السائقة عاد وثمودة، عادي ثمود. في عادي يهتم كل عليها كلا، إذا وقتي يسائقتوا كل على هذي، جاءت مر Minne beinni jaddejim horthoda, ja minne xalfim, ja kalaxhoda. Ja għallu għadjidan minne beinni jaddejim ja minne xalfim, ja għallu jinkarri erohoda oda. Minne beinni ajiddihim ja minne xalfim, ja jinkarri erohoda اذ وقت بين بين ين الرسول اوت من بين أيديهم حرتولا يوم خلفهم غداشودا دينح ولبا اي رسل شي كان جيرتو رسول ولبا وحول ان لا تعبدوه عابدنا إلا الله الا مويه قالوا وحيد لو شاء ربنا ربقيها دو دوونو لازل و سود دجين لها ملائكتان حدو الله دولي انو رسول صادر ملائكه صادر ملائك لها بشر ما صادرين فانا انكم بما كي ارسلتم به لا اذا لا ديرى كفرون وكقلون بيدا. الله سبحانه وتعالى ما كيل لودي لي. وهادوش شكت وحن إذا كدي لي صاعقة يقابضها وصمد كت ماذا. وثي فا عجيب شيء مذكر على يا. شيء عجيب شيء مود. فسُشوا واحد بريء. دينع والب فسُشوا شبا كت ثمن. دينع والب حاجة والب حاجة الله وحنا هنا عابدين. بكرس يريه هالج. الله رسول دينا يرسل دملاك بخير بشر ما كانه bashar qana ku buu banela mid yahay rususiyi waxa liin la soo dirayna anagu diidna markay sida yiraahaan way markay ciqaabtu ku dhacaysaa xaq markay la diido ay ciqaabtu ku dhacayay nabi ilay moosa intii kooree sii ciqaabtaas ay dhaacaysaa xalqiga lagu baabaynayo laakiin nabi moosa markay la soo gaaray inteegeed jihadka sharci ahaa ciqaabti baab فينعرضوها ذيك التي تدان الحقي مركضوا شرتم، فقولوا حتى لا أنذرتكم وان إذا كدجى ساعة قت عباق هنقرة، ومثل ساعة قت عادم وثمودة في عديد هنتم الساعقات كل على إذ وقت با ساعقات كل على جاءهم الرسول الرسول شعيب أُتِمِد من بين يديهم حقه رأي يوم الخفيم جلاش وضع يدنع والبا الرسول شعيب أُتِمِد ألا تعبدوها عابدنا إلا الله أعلم قالوا وحيد لو شاء ربنا ربنا يهدون أيهم إن الرسل صادرون لازل ملاكه ثم لايك بصادر الله به. فإن أنقون بما قصيتهم وحيل إذن لا تري به شيئا كافرون وكجالون فيه. لبدي قل مك سدال الله قال فأما عاد زاعر فاستكبروا ويكبرين في الأرض للك بغير الحق أودي عيلها يعني يحوج دي برواقدي يبغي غير الحق كرترقوا كبرين وقالوا وغلوه حينهدين من أحد كي أشد النجاء نجاء من له حاجة قوة الحاجة أود الله حوليها ولم يروا ياني أن الله أله الذي أله خلقهم أبو ري هو الله أشد إنك أتقه من له حاجة قوة الحاجة أود وكانوا حين آهين بعيات العايد لها يجيها جهد قوي الله قال ويكبره tabi lahu ibn abdullah ya laa dir maashan ahqaf la ila yama kofurta yamaneed dad aadu farabadan u xog badan oo ximri illaa rabbayahay oo xog badan waxa yiraahdeen anaga ya naga xog badan tii anaga awood badan ba marka waxa illow seeniin abu ku abu oof dibeeyteere iyo dhin ka cabada inta tagtaan inoo gu soo ala barayaan nin arab ah oo afti u bay de gabad halayaha laba shay ba la siiyo bidorto sabta al ja wa thamanata ayami malin arba'u kubbila waday balay arba'a arba'ada yadi inta su ku waday warka say kanaghal al-munqa'il yati mirat saa u chachabay daatay yey inta afarba shu'ayb فأما عاد الثياعات فستكبروه كبريل حقي كبريل في الأرض نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن وقالوا حين من أحد كيف أشدنا من ناحية قوة الحق أود الله محب ولم يروا مياني أعين أن الله قاله الذي قاله خلقهم أبوره هو يسوي أشدنا منهم من قوة الحق وقالوا حيئة الثياعات باياتنا ايدها يجددونه قوه دينا بياتنا دو يجددونه دي كنت تعلق فارسلنا وحن قدروا الله يرحم عليهم تسولف في حن دبل سرسرا وقبوا وقده في أيام ما ما قدو نحي ساجن او ما ما باسا مخان عذاب الخزي عذاب كالدلغه يدليني في الحياة دينا لا شان دو عذاب كل ددميا والعذاب الاخره اخره عذاب كذا اخذا kasi dulayn badan waxa uu allah inalla luo looga gar garay maayo ah tabay saalno gudayso way babe haddaba waxaan isra رسلا وحقد عليهم على آل خيحان طبايل سرسر القبو وعذار في <تصفيق> أيام ما لم جدوه النحسات الأم المبارة محن وقدر يبؤ للي لنذيقه من الدنسيو ومن الدنسيو عذاب الخزي عذاب كيد عذاب دلية في الحياة الدنيا نولش نوقع إلا شو ولا عذاب الأخير عذاب كذا أخذا كسي دلين بطن قوم يغن الله يسردن لوغرغاري ما هيا اخريه ادون تونا غرغار هي ما وما ثمود في ثمود فاديناهم وانهرونا انه حق وعدينا والرسول حج على ادين وكدرتن العمى سرك يين على الودا هنك لوعدينا العذاب ساعقه عذاب وحاوي العذاب يا صاحبد واشلمت وا بسم الله سوف يستفذ اللي شدافين العذاب عذاب كي الفوني ايد الليلين بسبب ما شي سببتي بعقابته او دخد كانو اه يكسبون القوه الشقايسه بسبب ما شي سببتي كانو يكسبون القوه الشقايسه او نبت غلينه راعي الله دكه بربر الله عذاب في سواح لا غن نبت waxa lagu mu talbada qashbarba ilay inaga liin la hadayay waxaan inaga liin o sheegayaa kee samaydu allah wuxuu leeyaan hanuuniyayoo haqiiba aanu seeeyo rasuul baan u diray markaasay indalaantii iyo jahligii برك إنا قال لي رسول نجى يا واحد وما سمد في شيء سمد، فديناه وان هنون إنه حقي بارو في أن الرسول بارو دري، فصحابه حيث على دونه دورته، العامة إن لا أنت واجهه لي يشتركي على لدهانوك يحضر فأخذت وحقبة ساعة العذاب ساعة عذابه لواء والغلواء الصيحة واحدة الهون أولى بالدلية بسبب ما شيء سبب كانوا هياكسبروا كورش خيسوق على مديها ونجينا وأن بدقلنا الذين كوي آمنوا مؤمنون و كانوا هيا تقوموا كورب قد كبر دعاء على الله إيمانك يا نار تلقى بحث لا جنة لنا لوقالا و يوم مماليب هذا نشيك بانبي قالوا يني يحشر الله شيرين عدا الله إله عدا ويسأل النار النار الله شيرين حاجة النار الله كائن فهم يجون يزعلوا لي سعيل سعيل تمتقان الله المركي أرورتاعي يناكل البحثين بالليل حتى إذا ما جاءوا النار في المركي تلقاوا يدلت عليهم تشوال الصم عهم مقل قاده يو أبصرهم إند جلودهم هرج هادي يحبنا بسبب بما ش... ب بما شيء بيكون مرتقيا كوره يعملون كوع عمل فرنا نقول يا محمد عليه السلام بعلم بأن النبي قصلي يسحابه ذو أركان وعده الرمل ويديسا وحالف قصلي يا رسول الله بمضحيث ما حد قصص شيء بعيد عنه ضعده عليه يوم قاله ورد حيسا ya ku qos libuur nigee gal ka haynaad ka wuxuu dhahiilay ahayo in aadan i xulmiin sirii adam bal la qaadin haa maanta waxan aniga ahayn الحديث مركز الحكم القات ك يوم ما حسن يحشر الله, الله, الله شيرين عداه الله قال عدوا وجعله ذي إلى النار النار حاجة الله شيرين الله كائن فهم يزعون واللي يزعل نساعنا حتى إذا ما جاوها مركز النار سيما هذا شهيد وحكم القات ك عليم دشارة سمعهم مقال وابصارهم بالسبب إنما شيء سبب تكاره أيه يعملوا لكوا عمل فا بكا ينجبوا حيلنا تهاي حبنا هذا قوم الرخاتك عيد هالين وحنحبنا هذا هاتوسين حبنتي بالمرك على ذم ويلون لكم إن وقالوا وحيله إن ما كل قوم الرخاتك عي قالوا وحي لا يحبنيه أنطقن الله ألا نجهد لي الذي عليه أنطق كهل كل شيء شيء أرك كل كالي وهو الله نخلقكم إذا كلفت أنك إذا بري وجه ألا ولا مرة تركي ورجي ولا حقي سالك ترجعون الذين عليه أنا ما يدش كسار حبني مرك أفكر لا فري يعلان دش كساره wax garay yiraahdeen oo dee allah naga haliye beedinta allah iid wal wae shay wal bakali ya naga haliye beed idinkana idin abuura marka dee anagu xiyaar ka yeku الذي أليه أنطغ كالي كل شيء شيء ولا أرب كلي وهو على أن خلقكم ويد أول مرة المركي وجور شيء وليه ترجعون سترجعون اليدين وما كنتم تستترونا وما كنتم ما إذا أنا هاي نذت كان تستترونك هو إسكقرين يكردو مني أي شهد أنكم أرخاتكم عليكم درك سمعكم مقلك ولا بشعركم يديه ولا جلودكم ولكن ثنتهم بهذا ملايين أن الله ألا يعلم أنو أجين كثيراً أبداً ومن ما كي أتعملون العمل فليس ساسي إذا الله ذا له هذا الكلام علمت قرب وحيه حبني بعيني لكن الله بعيني مياد حبني إنسكا قرين إنسان موحد مود إنسان إني وحبداً أوثماين إنسان إنه الله قرشو يهدي إذا الله هيد ألوذن في سويني ولو مالح كوسو خلبوي نيم با سو نوخلاي ول سيخو ميل علان قو سو واي بو ميل ول با لو با يا ار خير وما عليكم دوشين سمعكم مغلقين ولا أبصاركم إلدهين ولا جلودكم هرقهين ولكن دننتم محاد أمّا لينيسين أن الله قال الله يعلم إنونا أغين كثيراً إن بدنوا مما تعملوا أحد عمل فنسان ساسا إذن الله وذلكم ملاحاة ذننكم له الذي مليه دننتم أدمر أمّا لينيسين بربكم ربكم يأردكم إذن هلاغي فأصبحتم محادة ملخاة وعشان يرعب يرعب يرعب يرعب ذلكم مبتدى ظنكم أنه الذي يبدأ الذي وغش مموصول أردكم هذا خبرك وذلكم قاس ملاحاسي ظنكم مليهيني الذي مليه ظنمتم آد أم لين يسين بربكم ربكم وإنونا إجين أغيين آد أم لين يسين يأردكم إذنه فأصبحتم محاضحة من الخاسرين حديث القدس بروحه هاي أنا عند ذلني عبدي الدون كيروح يجمع ليستو الله ونا وحنا نكسر مركب كملة ليستو وحنا نكسر بعض سامين الله وحوك مركب كملة ليستة نشر الله ملبوه نكسر كملة ليستو هاي ملحوه نكملة سانية في يسبروا هذا خصبران نار ثا وياك إنسان ف النار والنار ثا مثوى المكان هو يدو اللهم يدو hadday is aan aan taan oo cudurdar sheegtaan famaahum ma aha iyagu minal muctabiina kuwa laga cudurdar aqbali af somali saxo istictaabka anu doon siin waan way laakin macnuhu waxa weeyahay haday xaal bixiyaan istictaab haday is soo aan ماي taan oo cudurdar sheegtaan laga aqbali ma marka aayadu waxa weeyahay adabka haday ku sabraan iyada ayna ويلقوا <تصفيق> بالوقات ولكن لو واقعوا الى الله نغبيدان دعي لي اقسوا ولا تكلمون بالقول في يصبروا حتى صبران نارتا او ما او قد كيسان كران نار نار بماسف اللهم اياك ويصاتبوا حتى يصانان تعودر دا شيغان فما مع من المعتبرين كو لا تعودر اقبلوا الله ولي وقيدنا ولا خريدين اللهم يا صاحب انو قرا أن أكو والله حيروش يدام معه، فزينو شيدام وهو حي وقرحية اللهم يجا، ما بين أيديهم وحورته أدونكه، وأدونك عملك أي كثيراً بوقرحيه، يوم خلفهم واحد كذا ما يأخرنا ويبقرحية نوحينه، على بمتشر كويل هذا، وحقه عليهم دشارة، القول قول العذاب بحقه يجبي، في أمام من معه أمام من أمضى معه قد خلت تجي من قبله رتوت ومن الجنية والانسية إنهم يجي أمضيه هربا. Kanuha ei haastele, mikä on hukunut. Laasubanu tehään. Shaydani, jää jää sahiv lageri. Shaydani marole, jää Shaydani karsole. Shaydani karsona hän keitti jää Shaydani marole. Shaydani marole, vaikuttaa kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin wa shaydan marale shaydan baro ma khayog balis kaga celi wala la dagaalaw shaydan qasoolu isagu wuxuu ku filan yahay a'ud billahi minash shaytan innaki لهم يجع قر قرناء أقوال حديدة، فزينوا قرناء ذو وحي... لهم كون ما بين يدين وحورطة عمل كان الدنيا أيقاه يوم بأقورحين، أطمنتها يميلين، يوم خلفه وح كذا ما جاء خيره بأقورحنا عذابا متشيلين، وحقه وحقه عجيب عليهم دشارة القول قول عذاب في أمم من مع أمم من أمضى المعار، وقد خلت من قبل يجع هرتوطت شيء، وماذا من الجن والانسية إنهم كل جود قالوا هذا خاسرين وقوة خسارين وقالوا الذين كوواح إلى هذاين كفروا قابلوا بإلاه تسمعوا هل لغي لهذا القرآن القرآن كان محمد أقريعي هل لغي والقو فيه كبوقا لعلكم تغلبون سيادوه قا قائل بلغتان قريب أغريبه وقرنواه قالوا أحوالي فلن نذيقنوا هل لنسينين الذين كووا كفروا قابلوا عذابا عذاب شديدا عذاب وعذاب ولن نجيانهم وانكواب المرينين aswaa الذي keka ugu xun kaana ay gacmaha uu ku samaynay oo uu faracay samayn kay ugu xun ma balgaal maarta abu jahl baayli waxa ay diinta nabiga way waal way waxay kula doonay waxay garan way soo wada afjaray markaasi in quraanka haddii sanina markuu akhriyo ku alaab adag waxaan laga abaalmarinay amal kooda ki ugu galiyo waxa khatar dad badan galiya sida waxa weeye iska ilaali ruux baan quraan halka ama marba because we miss it chemical lecture in house lo aqriiso ay fiicantahay hatta adu hoos u arreena sanayo adu ku booqay wagaala dadin ku hayda kafar u gaalooday laa tasma'u hadhageysina الذين بعذاب عذاب شديدا وعذاب ولن نجزينهم وكو أبال الذي كيك أقوح كانوا يعملونكم على الفر وعيدك سو قرانك ضعيف ستو ويعوح الأبال مرينين قال لي بكو سيدك ماه عيدك سو قرانك ضعيف ستو وقرانك عن حرمين واسدة ذلك إقابة إنتالي جزاء أعداء الله إلهي عدو ويسأ لو محاوسونا دفيانات دخ دار القردي دار لو کو فراغيو ان لغه قورين جزان بالمرن تر سيد بماشه او واريان بماشي لغه ابالمرن يو كانو ايهايه يجحدون كوديده الله عقابته انت الله و عاقبته عدو الله و اذو وقال النار كبد Jazau de kabdal an narouy wa tafsiran ba utayy wa atfubiyah daruhu wa liga gouri nimba naras nihda ubutallah. Uhana abal marinta wa haykomutain ayadhihi allah idine wa lamu hawasu walaafiyaan naar sadaxdii daruur kulli dar lugu waro oo laga guureynay maxay ugu warayaan jazana abal madunu bimaashay laga abal marinayo kaanu ahaan yahadduna ku wadiida baayata la ayadaha ayagadii waqala dadin ku wuxuu wax waqti uu kala danbayaa ma jiro laakiin xaaladu waa وقت وقت الدم ما كله سبحانه وتعالى وقال الذين كونوا وحيداً كفروا قالوا بي. ربنا رب جو أرنا نتص الذين اللبدين أضلنا نلهم سوء من الجن ونسيا نجعلهما آياله تحت أقدامنا قمدها هجعا خوضوا الله وناتخوضه أنقلني ليكون أسود أنبل الأصلين إله اللبدين اللهم سوء وحوي قابيل بن آدم. أو الدنب كبيرا نكي وجوه رجية ده, ما ده عليه سلام توه سلام قف كسر حقد الرهل قديله قريب كم إذا قابل هاي سالا قف من الدنب كبيرا نكي وجوه من الشرك نكي وجوه رجية an hoost galinta ku joogsano naartu hoostu ugu galine macadamee cilmi bixiya wax ka sameeyo waqala la diin ku waxay dhanka faruugaaloobay rabbana rabbagay arinana tus alladheenil ladhi adallana annal lumiyyi oo minal jindi wal insaani oo minashirkiga oo horseeday minad dambiga kabiirada ليكون اينا هذا من لا سلين كو هو وسكوتيرا يا هذا وحاوي قفكس او بادل سميا او ان كتوبه كيني وحا ان باهيسو الله سبحانه